Bismillahirrahmanirrahim. Hamma yetsaçalun. An Nabi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 ve iki pairämli her emin verdiklerinin maar yapmışlar. Ve PHIL 텔� Ve ve لنخرج به حب ونبات وجنات ألف فا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم يوم في الصور وتون أفواجا وفُتيحات السماء فكانت أبوابا وسُويرت الجبال فكانت سراابا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ فيها برد ولا شَرَاب إلا حميما إِنَّمَا كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَاباً وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَاباً وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَى نَاهُ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا و كوايب أتراب و كسندها ق لا يسمعون فيها له ولا كذابة جزاء من رب ريك <Sessizlik> عطاء وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا maru ينظر المرء ما قد وقدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا